بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد هي سهم يفيل لكفواتي كتيك سلسلة زفوات بإذن الله تبارك وتعالى ذاك بينيشة تلبسات نا Kurongo, uwahuj ubana, għanejjito mubarak, Awais to tu sauti ya kwanza, salarż na sauti ya pili. na pili pili, nam twin ule, ule Biidnillah, Kuleta sautija, kie sauti kie kisha kie bayan. kie kie kabla kie kwanza kie kie Pili. kie kie sehemu ya Kwanza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 أسمى هذه حديثي في بوان القويتاج ألي سيما هو بعدي يعلماء ومي صحيحيشة نبعدي ومي طيب نميمي كتك سيما قال كي يبني سيما حكوي بينيشة وحديثني ضعيفة طيب نعم ما هو قانز هو نيلة Katika klip ili nezo, Ya dakika tisa Manakini edited edity lukutba Au kama ni darsa Ni dakika tisa ili nezo, Hakuna hivyo vitu Vimikuwa edited Taip, wajim wenezo Kutaka kwa wawo Taip, hili ndo Kwanza Ama kunyumskiti Sikuwepu Lakini ala kulli hal Kulibinisha pia pamoja na kukua Katika hivyo klip hakuna si akatoa hoja kwa koko omil nitaja ni kwanza kuendeleza akasema koko baada ya hivyo akasema kwa kuwa lakini hadith dhaifu hutumika katika fadhailul laman na kalitetea jambo hilo. jambo kulia kawazi zaidi kwa pamoja na hivyo bado kuna wazi unataka uwekwe kwenye jambo hili. Kwanza kitu tulikitaja hapo mwanzoni kwenye audio ya kwanza ni koko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 Hei kalima ya kuonesha kwa Ibn Khuzima Kuitaja hii hadithi kwenye kitabu chake as-safih Si kwa ajili ya kuisahihisha Bali ni kwa ajili ya kubeynisha kuwa hii hadithi heisih Kama tututakuliza kuelezea Na kuwa mbeleni kwenye kitabu hicho icho wakelezea Kwa kuwa huyu wana arifu ni Zaidib ni Jadaan Yee kuna kitu kwenye wake kumuhusu huyu wana dumana yusmama yukomeka kuzisahanisha hadith zaki na tukaleta maneno yake katika tahdhibul kaman ha kwa kuwa ibn kuzayma alisema uyu Ali ibn Zaid ibn Jadaan la ahtaj bihi yasema simtegemee kutolea hoja kwa nini kwa sababu uyu bwana ni sayyiul hafidh ana fadhilimbovu na mwenye fadhilimbovu hadith zaki ni dhaifu tayeb pala kulli hal hal ila walikuwa muhimu sana katika tunielezea وموجب وأمان الكريم وإلي عبارة إلي لفظ ابن خزيما لزيما أيتاج كنت أيتاجني خيانة نعم نقواني هيو كليب حكونا هيو لفظ يا ابن خزيما كيتو تشنجيني نكو فضائل الأعمال بيها بكونا تلبس تنبا يا زيدي ابن إبينيش نيني فضائل الأعمال زينو كسديوان علماء ولي رجحيش كجوز كتمية حديث ضعيف وني فضائل الأعمال قانزا والجيزيشا كوما شرطي أن يكون ذلك في فضائل الأعمال للقانزا لأن الشرط لازم اللي فضائل الأعمال فضائل الأعمال حديث ضعيف مثلا كما هو هنا حديث ضعيف أثبتيش عمالي مخصوص كتك وكاتي مخصوص هكني كثبتيش هي كثبتيش عبادة إينا هنا, هنا هي ثبوتك حديث ضعيف ولا هيجني فضائل الأعمال بل هي كتك أصول الأعمال أثبتيش ذكر معينة أربع خصال أشهد لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار هيني ذكر مخصوص أي ثبتيش كتك وكاتي مخصوص وكاتي ورمضان كما هو ثبتيش عمل أصلي عمل أكثر ثبتيش فضائل الأعمال أما الترغيب والترهيب. والترغيب فضائل الأعمال مكسديو يا إخوان بارك الله فيكم حتى مصيدان قاني نيكسديو زلي حديثي أنبو زقوان بزقوم زي ثوابو نعقاب ثوابو ناذاب يباديا متين يعني تندو أسلياك لما ثبوتك ودليل صحيح ثابت طيب مثلا صلاة صلى الله عليه وسلم ولكن هذا هو صلى الله عليه وسلم وجود الله في ان يكون لك فلاني طيب لك ان يكون لك ها يكون لك لفضاء الأعمال بمعنى ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان lakini hadithihini midhibitisha ujira mfulanini fulani kwamba haujathubutu ujira hunu kupitia kwa hadith dhai kwa hivyo mtu kuitendeya kazi hadithihini katika kuhimiza watu au kujihimiza nafsi yake ili apate hizo thawabu, hahasiriki hata ikiwa hii hadithi haikuthubutu kwa ni kweli. Mtume alisema alisa salam, iki thubutu ni kweli yeye mwenye faidi na iki thubutu kuwa si kweli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 وانبيوة هي حديثني كتك فضائل الأعمال هذا مقصود يو بارك الله فيكم نهيلي شرطي حالي لنغاني نهيلي حديثة اليوليتة حديث اليوليتة يتبتشي الذكر مخصوص كتك وقاتي مخصوص يتبتشي ثواب يا ذكري أمبو يقوم الله فيكم طيب أو حديث كذا ضعيف كنتمي حديث ضعيف شرط أن يكون العمل علماء نسامة أن يكون العمل مندرجا تحت أصل ثابت العمل مندرج يعني عمل ينيه إلى إنه ثبتشي وثوابه إنه نحديث أو عقاب كنتمي له نحديثه ولكن هناك ثواب أو أذاب لأنك فضائل الأعمال طيب هذه إذا دليل يثبوطه هذا ما يجب أن يكون هذا هو شرط مويل طيب شرط أن يكون أن يكون الحديث شديد الضعف يسيوي مضعف وأضعف لكن شديد مثلا كما موضوع مثلا طيب إلى ضعفياك كيسيرني شديد ثأنا طيب نعم الشرط لن أن يعتقد عند العمل به ثبوته أنا قلت إن الأعمال أسي تكيدك هو هني حديث إليك وكتبي تشاء إذا فضائل الأعمال أو كتبي تشاء ثواب يهني عملا بقمة تاريخ تنقولي كثبوت صحيح أو تثبتش أذاب يتند فلانا بكبات آليش ثبوتنا حديث صحيح ويجام بيتنرني حرام ها هي حديثي, حديثي من قد تثبتش ثوابنا أذاب أسيتكيد كهي حديثي ضعيف يلي أثبتش ثوابه أذاب هي قواني يمثبوتك دور عمتو صلى الله عليه وسلم إحتياطاً. إحتياطاً؟ يعني تند بس إذا قام يمينك وكون جانبك طيب يعني كما حديثي مكولكوا لزيع ذاب ومثلاً الفلاني، وياي بقول أنا كي يجوب أزيدي، بل كتاري شك تazzo، هني حديثي للكولكوا لزيع وبيان وفواكنا مع ذابوياكب، إكمن فنياً ياي بقول كزيدي اللي ديامبو، احتياطاً خسا بسني كي مثبتو هني حديثي، إكما مسأمة سلم، نكان ميني كي أكون وبيان كي فني مثراه اللي ديامبو nikei wake ku thubutu takoe yahaku haku hhasirika bali mipuka na zaiduni le jambo kama tayari lishatangulia kuharamishwa na hajiji iliyothubutu ndio maana ya maksudiyo asitakidi usahihi wake و الله أك... أنتوا كمتنين كمتكنيزة الله هم نيبا وهم نعم هذا هو مني حديثي يكون فضائل الأعمال نمعنى فضائل أعمال تميل زيها حديثي إيه أصليا كي مثبوتنا دليل ثابت حديثي إلي إيه وضيفوا كي س كوبصانا نبيم توصيتك يجوز هاي واقعية لقها كوني ها بحويو أثبتي أصلي عمل وحديث ضعيف كون هذا ولكن هذا الامر هي ان يكون يا حديث ثابت ان يكون هذا الامر بس ان يكون هذا الامر يجب ان يكون هذا الامر يجب ان يكون هذا الامر wa itakidi kwa kutuwa mutunasslima mi semaini hadithi imekhalifu sharti langu wakati mashaurte mutumia hadithi dhaif nimekuwa mtwasitakidi kwa kwa ile jambo limedhibita usalama mutumia usalama lakini kuitakidi Naam Igo, hyo lko nitambihe, muhimu tumigieka Na, sheikh al islam ibn Uteimiyya Na maninu jamil, jidden kwa liziahili jambu Ah, miya fanya kulasa Katikahaya mazungum za yanku Taib, ani Katikahaya mazungum za yanku, miya fanya kulasa Nakina li toa mfano mwisho mzuri sana Bukumba lawu tukutoi Takwa nivizuri mfano hunu Asema, ibn Uteimiyya r.a Karkamfano wakukwe kiawasi jambu hili Nimfano wamtu ajuhu kwa biya shara flani ni biashara ya faida yani mifanya utafiti na uchunguzi ikathibiti kwake kwa njia zisio na shaka huwa biashara hii ni biashara ya faida taib kisha ikamjia habari nyingine ambako kama hana hakika nayo ya kumuonesha faida aliyokuwa hakuzitarajia kupitia na njia zile aliyothibitisha huwa hii ni biashara ya faida A kuna faida nyingine bwana ni biashara ukifanya inatadha na kada na kada. Hizi jest to, co kwa w tym momencie. Nie jest to, co jest kwa tym momencie. Jeżeli chodzi o to, że w tym momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, że w że w tym momencie, że w tym momencie, że faida ziada ilemujia kwa habari ambayo kwamba alikuwa hana yakini nayo haiko kumbe ni habari ilikuwa si yakweni akashiriki kwa biashara ile tiktok na mbali tarek a kile ile kwa ashechunguza ni biashara faida hana hasara amepata kwenye hilo Taib hii ni mfano aliyotoa Sheikh alislamu ukuwekea wazi hilo jambo ya kutumia hadith fadhila al amad siko wewe utegemee ni khilaf na mtu ni na mtu ambao a kwamba haju biashara u hakika wake tu miski habari watu mizgumza haja kuona yakini na zile habari huyu A hali yake akiingia akikuta kwa jambo a si kweli ameingia kwenye hasara kwa sababu hajayakinisha ile nini ile habari na akiingia kadiri kumbe habari si kweli bali Taib biashara nia mfano ama akwanza alikuwa tayari hana shaka kwa biashara ni faida to ile na to endelee ile ilikuwa kawazi, kwa jambo lionifikia lakini wa ila katika sauti hakuna hayo mambo labda waliyafanyia editing na hilo pia si amana ya kielimu barakallahu feekum na to endelee ikhwan barakallahu feekum na sauti ya yubana kama mtindo wetu clip audio kwa au clip ya kwanza haijajeisha tu ya sahi a z drugiej strony, to jest to, co robię. الإمام że أبي w Słowie, że jestem w Słowie, że فضل w عن że jestem w في że jestem w Słowie, że jestem w Słowie, że jestem الله عليه że jestem w Słowie, że jestem anasema Słowie, że jestem w sallallahu że jestem w Słowie, że jestem sallallahu الحرفه هو رفع يديه ودعاء، اسمعني لسوالي لنبي صلى الله عليه وسلم لما القوم قال لي ذا كسوالي متومي اللي ببي السلامه، اللي جهوك كما ما نفanya امام بعد كسوالي، اسمع لي جهوك متومي، اكاينوا مكونو ياهك، اكاومبا صلى الله عليه وسلم. نعم، ونسكيه اخوه بارك الله فيكم، حيا منين واللي يزومزا ويبوانا او هيو حديث اللي ويتنجه. هو بوانا مبارك اويز كتيك تعليق تسامح أو نسامح كتك تعليق, تعليق كوا هون يورانجو أمسمى يورانجو الإمام ابن أبي شيبة أمسمى يورانجو الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله كانيم أمسمى يورانجو لسمهيه في المصنف ش ابن ایک الوین حديث قم متندونو صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم انحرف ورفع يديه ودع لكن او كريدي كني مصنف ابن ابي شيبه يكون تفوت سيما قوانزاني ورنقو بلا شك أمي مزيد الشياء ابن أبي شيباين حديثة لتاجك أكمي أسهيم أسيما صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم إن حرفا أكمي هابو. بس هي زيادة نيوندلية Warafa a wada'a Aka janyuwa mikonu kawomba Na iya hapa ndo na kupatege shahidi yake ni urongo Hakuna hini ziada katka Musannaf ya ibni Na atakai kwa kikisha shahilo akarudi Kwenye musannaf ya ibn abie sheiba Rahimahullah Atawona hilo jambu nikokua nikokuwa Kunako salawazi hapa Na hini nikonesha ni afa Yakutukua Kwa waliumtangulia na watigemia Fiya kumbia wawa konie, jahali au urongo Taip Kutarudi kwenye asli ya kitabu Anachoktali ya hoja Ini afa Na jak koneisha huwbana hakurudi kwenye kitabu Jomusannaf ibn Abi Shaiba Awa ikiwa li ruudi basi huwbana Machu ya se mazuri Taip Sikiliza Hapa asema hadithi kwenye Musannaf ibn Abi Shaiba Anil aswadilamiri amiri An abihi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 أي حدثنا هشيم طيب أمي حديثيه حديثي ناني هشيم قال هشيم أسمى أخبرنا يعلى ابن عطاء أمي تولي خباري حديثهني هو يعلى ابن عطاء يعلى ابن عطاء أسمى عن جابر ابن يزيد ابن الأسود العامري عن أبيه حديثهني نمسكيا كتوكا قناني nimepokea kutoka kwa nani kutoka kwa Jabir mtoto wa Yazid a ah, Jabir huyu ni wa al-Aswad al-Amiri Jabir huyu ampokea babake babake Jabir nani kwenye hisna ni Yazid Yazid ibn al-Aswad ndio ku راوي كتوكا ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان عن لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان كوسا لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك Hunu rongo Ami hulubana Kutoka kwa Moja na yutwa Al-Ghimari Al-Ghimari Kwenye risala yaki Ano yita sunniya rafa Anarisala risala yita sunniya to rafa Aya ani kwenye nyiwa sunni mikonu. Katkadua mikono katika dua Taib Nahunu rongo Skiliza imamu albania Li ibeni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 الاسود العامري أصلاً باباكي سكت كما صحابا كتك قرنيلوتنجليا قبله الإسلام الطيب بلى صحابي مدقواك أنايتو يزيد طيب أكبوكيا ونمتتوهك جابر جابر نمتوك يا باباكي يزيد ابن الأسود كوكو علي سالم نمتومي صلى الله وسلم طيب هاي ما قص مويلي لورانجو طيب الباني علي لزا الغماري نهو يبان نمتتوهك طيب هو مبارك ويس أسمع الألباني رحمه الله من سلسلة الأحاديث الضعيفة ومن ذلك من يقولون مهايو مكوسا ورونغو أن الشيخ الغيماري أو من يقولون مجاهل زهواته أن الشيخ الغيماري وهو شيخ الغيماري قال asema kwenye ukurasa wa موجة mirsalatihi al من ambayo kwa mbali hapo ni risala ya kwenye maneno ya albani kwa nyirisaa yake hii kwenye kitabu hichi asema huyo al-Ghimari akhraj al-Hafiz Abu Bakr جابر ابن يزيد أم بباك عن أبيه يزيد نجابر نلاكي توجابر ابن يزيد ابن الأسود العامري طيب أم بكناني بباك وبباك ناني, ناني. سأل الأسود بباك يزيد طيب نعم اسمه هو الغماري الحاء أخرج أم بكيه ابو بكر بن أبي شيبة قن يكتبوا جاكش مصنف كم يزيد الأسود العامري الأسود العامري, الأسود العامري. أكي مبكية عن أبيه أكي مبكية باباك يجب باباك الأصدى العامر طيب نعم قال أسي ما صليتو يعني هوي باباك الأصدى العامر بقام بابا حتى سكي تصيك أو اليهودري أو إسلام منثق مبابو يهلي هوي ناني يزيد أسي ما الغمار هوي باب ليس سيزيد صحابي هوي بابو يهلي هو الصحاب بقام باب باباكي ال اسود اسامه نمتو مسلما صلي الفدير فلما سلمن هارفا ورافا عيادي هوادا عالبقي سلامو ا لزوموكا وزوموكياواتو كيشاكا نمو ميكونونا كاومبا الفدير بكامشه هوادا هوادا هوادا هوادا هوادا هوادا هوادا هوادا هوادا هوادا هوادا هوادا هوادا هوادا هوادا هوادا هوادا هوادا هوادا هوادا هوادا هوادا هوادا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 أبو بكر بن أبي شيبة. طيب. ولا عند ولا عند غيره. ولا كوينجني ولا يبوكي حدثين زيادة. طيب. عثمان الألباني رحمه الله. نسوم من هناك بس كوفبي لكني أنا يتاكم من هنا وتأتى أبادا كوني سلسلة الحديث الضعيفة الإمام الألباني البكوة أكيد زومزية هني حديثي. طيب. هني حديثي فلما سلم إن ودعا هي يلونجزاي ودعا رفع يديه ودعا alkoxy zunguzia udhaifu طيب سما رحمه الله ولا wengine waliopokea hadith hili hawakutaja ziada hili rafa'a yadihi wa da'a hakuna katika maneno mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ziada hili lakini wa inna ma hiya mimma amlahu alayhi hawa ni طيب والعيازى بالله تعالى نتوانى بولين زوجتك ف الله ألي تكوكا فالحديث في موضعين من المصنف بإسناد واحد حديثيني من طليع سهيم بنى كوني كتبه هيجو هيجو جاء بكر بن أبي شيبة جاء المصنف من طليع سهيم بنى كوا إسناد موجع أسمى كوني سهيم يقال ز أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هو كما لو كان بليو كويل زيا إلى إسناد يا بكر بن أبي شيبة أسمى حدثنا هو قال أخبرنا قال أخبرنا يعلى ابن اعطى عن جابر بن يزيد ابن الاسود العامري عن أبيه يعني ابيه يزيد طيب قال اسامه اخيت يا هذه كيف مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فلما سلم انحرف طيب اكقوميها انحرف ولم يزيد حكوزيديش هيك يقندك اللي تزيدي الجزك زيديش هو الغماري رفع يديه فدعا حقنا كني المصنف kwenye sihemu zote mbili aliyotajieni hadithi naam asema al-Albani wahakaza akhraje ahmed yani fi al-musnad al-imam ahmed mitubi hadithini kwenye musnad hivi hivi kukomea kwenye falamma sallama in har bas ali zunguka al ابن ساعد بي أميتوه هيني كون يكتبو تاكيش هيفو هيفو من طريق هشيم به كوبتيك وطريق هيني هيني ألي ويبوكي ناني أبو بكر بن أبي شايبه ابن أبي طيب يا هشيم طيب وتابعه عن يعلى ابن عطاء به هشيم يروات ومن فواتك ويبوكي حديثهين كتوكك ويعلى ابن عطاء هيفو هيفو ويسنده هيو, هيو هاقو هاقو النبي عليه السلام والجيوقة بس واتي هوا كوزي ليش هي ورفع يدهي ودعاء والدنيوم توم السلام توم السلام والدنيوم يكونون نعم أخرجه أصحاب السنن وغيرهم مختصرا ومطولا أصحاب السنن نينجنيو ومين بوكيا نينجنيو ومين بوكيا nie mam poka, nie mam poka, nie mam poka, nie mam poka, nie mam poka, nie mam poka, nie الطبراني الطبراني في المعجم الكبير أنه شيم وغيره كنت أقول شيمنا لكن يوته كونه إلهم أسمى البني قلت فهذا كله مما يؤكد حيايات اللي تقول يكون سهوا وتهك زي يوم يكون يكونها فلما سلم إن حرب بس هاكون هي زيادة أسمى اللي نقول مكون عليه كشاك وبه هي كونه حيايات ونشب تلك الزيادة wa kwa hiyo kuzidisha hayo maneno kwenye hadithi ni batil wa butlan ni dhikrha fi alhadith kuyataja hayo maneno kwenye hadithi ni batil taim si ذلك amdan ها سي سيدي الي عندي كبيل كرودين كرك kusahao kaengeza kwa kusahao fadhalika mimma la ya'lamuhu illa al-'alimu bima fi as-sudur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 Wala siyama sana sana wa ka sorwa hadhi ina yahibia anna huyoi hadiika tarjama. Alipoitaji hadithi hiini alhimari, mozo mazo kuitaji hadti hii ali sorahisha kasema hii hadithi yaati hadithi ya babietu na tarjamano ungumanini kwenyenik Hapa kusema kuwa yatili ya nguvu kwasabu haiili nguvu mwenzakepokuwaa ililihoubutu. Toip au inayokuwa ina nguvu ya kuweza kutoa nguvu na kutilia mwenzake na kwa kuenzi mimi neno ya tilia yani tilia nguvu kwa huyu bwana alikusudia kusema haya maneno. Tay manake yani, mtu hana hakika ya jambo, hayewezi kusema kwa hii hadithi ya hadithi nyingine. Naam. Kalmustajiri Ka birramdha'i minan nar. Haa kuitumia hadithi hili kutilia nguvu nyingine ni kama mtu anataka hifadhi kutoka manana moto au kutokana na jivu la moto kwa moto. Yaani utakuwa moto, huingia kwenye moto ili kujikinga na ile jivu la moto.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 فهو في كنهين اسنادي كون هي اسنادي تماما ولا فانه جعلهم فإنه جعله من مسند الأسود العامري عن أبيه أم يفنيني حديثه كاتكا حديثه الذي يpokewa الأسود العامري كंपوكيا باباك وهذا الابن يعني ناني الأسود وهذا الابن الأسود العامري جاهلي كاتكا جاهليا لم يذكر في الصحابة حقو تاجو قد كفتاب في, في اليو تنغو قتاك ويليز اما صحابان اكنا ناني نمجين اما صحابان اذا دياو حقو هو الاسود العامر قد كما صحابا يعني ينكت كجاهل هادي باباك الباني سيما رحمه الله فماذا يقال عن أبي تو سيما يكو سباباك اكي ويهو يمتطو منيه Hakutajwa katika masahaba bani katika walio u katika To nirika Islamu. babaki. Haya ma maajabu kusema babaki aliswali na mtume na akampokea. Tayeb asema zunni wa inna ma huwa min Ibni ibnhi Yazid. Hii ni musnad ni hadithi zilizopokewa kwa mtoto al-Aswad ambao kwamba Yazid. Yazid ibn al-Aswad. kama كوهيني أبوك يوا، نمتوت أم بوك يا بابا، ناني نجابر، جابر أم بوك يا يزيد، دو بالكاسمة عن جابر ابن يزيد ابني الأسود، فهو الأسود العامر بتو جو كم جابر ابن الأسود العامري عن أبيه يعني جابر أم بوك يا ناني يزيد، فهو حديث إنك ها إسناد مسندي يا يزيد العام، لا بابن الأسود العامري، يزيد نمتوت و العامري. كما تقدم في إسناد المصنف. كم لو إسناد المصنف. طيب الباني رحمه الله، وما وكذلك هو عند كل مخرجي الحديث. كل واليويتوه حديث نقيبكيه، يكوهيفي. جابر ابن يزيد عن أبيه. طيب مقبلني يزيد نعم. وفي كتب التراجم أيضا. كتب التراجم كما الإصابة. كتابه الاصابه نفتح بهذه الهديه اما الباني فالهديه ليزيد ابن الأسود ليزيد ابن الأسود وليس بأبي الأسود ولا سيئه بابكي هو, أسود. طيب؟ حتى هو أسود الاسود طيب يحتاج الى ان يحتاج الى اسود مني ها بابكي ها الله المستعني يلا سيكتك مصحابه يكتب الى تانغوليا ويقول يوم بابكي ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها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 Akhil muslim, kile za vizuri hamaneno na ufungue kichwa chako utusiki la Nairobi kwa na kusema audio kisambazwa ah amsema kutoka kwa mtume halala ushaingiwana shaka pengine yuko kwenye sunna urudi kwenye bid'ah ma hadha dinu allah waahid la takuna takun ala thabat min dinik ha hakikisha kwa sababu watu sikizao ni haya kumbanikia mtume sallallahu alaihi kila jambo naam Maneno Albania mi się hapa? Sasa mi nasema, barakallahu fiku, pamoja na kwa hini ziada hini ziyada, ali kuitolea hoja, ina usema, warafa a wa da'a. Ma naki asema mtuima li zunguka, zungu sahaba, kisha na kaomba. Hapa ndo mahali na popatulia ushahidi, na, na, na popatulia hoja ya huyubana, na, na popatulia hoja. Kwa nini? Masaba ta du'a baada ya salamu. Kisha kwa jamaa kama kuona. Na inafafahami kwenye msurur wa maninu yake na hadithi na hajithi Mambo ya siungana kwa Kutaka patibitisha batili yake Skiliza sasa Pamoja na hini ziada kuwa ni batil Haithubutu Wala kutoka tu msallam Wala haikutajwa kwenye vitabu wa hajithi ha, Pamoja na hilo Haismami hoja Lakini pamoja na hilo sasa Zidisha ya hapo Ufahamu mbaya Na ufahamu mchachi wawiyo khurafi Al mulabis Uy mubarak Taib, Skiliza Kwanini na kumbia hivi kwa ni mchache Iku wapi dalili kwenye hii hadithi ya kujahirisha dua kuitoa duwa kwa sauti biddua iko wapi aljahru biddua kwenye hii ziada mboka ni bafu ziada lakini hiyo ziada wa ya daihi wada daa akanyanyua mikono yake akaomba iko wapi dalili kwenye haya maneno kuonyesha mtu ameomba kwa sauti sauti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 باطل على باطل والله المستعان في الفيلي هكونا دليل كتكهيو زيادة, زيادة. زيادة يا باطل يكونشا معمومة ولكيتكيا آمين متومي البقوة كيومبا معمومة ويتكيا آمين اكوا في زياده زيادة كونهيو زيادة يا باطل كمول بسكيا كنا مهلغاني ميسيما كوا ما صحابة ولكوا وكيتكيا آمين ودوا اللي كوا كيومبا متومي صلى الله عليه وسلم طيب Ikiwa hayo hakuna kwenye hadith na dalili hakuna Basi Mimbabi babi awla Hakuna dalili ya kuonesha Kopamoja, kwa pamoja Watu kumbaduwa Kama anafuzileta hizi dalili ya hini uradiwaki Na hini dua yawe Ashadu Allah, Ilaha, Allah, Astagfirullah Asaluka aljannata wa uzu Bada ya sala Manaka hizi yota leta hili jambo Kama na wawakwa pamoja watu حكونها يا، إكي وا حكون كم تومي أمي تو بس الزيدي تكو وا حكون دليل كوني يعني حديث كو وا آمين، كوني آمين طيب، آمين كوني حديثي، إذا فهمي والي كوا جدا الله فيه، نعم، شو هو تونجدين من يكيه تو... تو إن شاء الله تعالى ناكتك حديثي لفكيوانا الإمام التبراني كتك معجم يكيه أن نسيما كتوكا كوى محمد ابن أبي يحيا المونا الزبير أما الله بن الزبير يكوى كتك سهيمو بموجة قبل ابن الزبير Dua ni baada ya kupiga salamu Sio kabla, sio katika tashahud Yani dua baada ya sala Nikitu mashruwa mba yukwa tu misalama ali alayhi wa sallama alifanya Masahaba wwenye wa alifundi shailu Naam, ikwa Baraka Allah fikum Tumiskia maninu yake huwana Katika hicho kifungu pilchotangulia Ataja tena hadithi nyingini Ili upokio na tabarani Taib kuwa Abdullah ibn Zubair Alimona mtu akiswali yule mtu mikono kabla kupiga salamu kuomba akamwambia Abdullah ibn Zubair kuwa dua ni baada ya salamu wala si kabla ya salamu yani dua si kabla ya salamu ukiwa wewe ndani mikono dua lakini ni baada ya salamu ليس في التشهد، سكر كاتشهد يعني بسيما. طيب هذا نشره يعني أسماه يعني سكر يعني دعاني بعد السلام، كيشا عبد الله بن الزبير أسماه كما بيقول المتبانة فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هكذا هي فين دوم ألف وفاني أو طيب بالمهمن هذا يعني يتم عبودية الوفاية، بعد السلام مشروع نلتمتم الوفاية، نمسحه بزكين. ليه هو ألف وفنديش يا يعني بتقول يا هذا الحديث يا بعد السلام وسبقلا سبقلا السلام. طيب. حديثه نكون بارك الله فيك، هو كوكيازي، نكديبه من نهاي. هني حديث إم بوكيا الطبراني، كتيك كتاب الكبير. المعجم الكبير اسامه الطبراني نبتدي اسناد حديث ديون كويليزي هو حديثي هين سي صحيح ني ضعيف سكيلي ذا اسنادي ياكي اسامه الطبراني امر حديثيه سليمان ابن الحسن العطار حدثنا سليمان ابن الحسن العطار قال اسامه سليمان ابن الحسن العطار حدثنا ابو كامل الجحدري امر حديثيه ابو كامل الجحدري هين دو تشين اوف اسناد ها هين دو اسنادي ياكي لسا يناقسموا ابو كامل الجحدري اسهما حدثنا فضيل ابن سليمان ام تحدثيه فضيل ابن سليمان طيب هو فضيل ابن سليمان ميكي كي علامه كنت مزغومزيا نا يولي هو اولاكوانزا علامه سليمان ابن الحسن العطار ام بيكمباني شيخ والطبراني سليمان ابن الحسن العطار يشيخ والطبراني اپوكيا كو ابو وأبو كامل الجحدري ابو كامل ناي اپوكيا كو ابن سليمان هو pia موي علامه أسيمة فضيل بن سليمان قال حدثنا محمد بن أبي يحيى حديثين متحدثين حديثين محمد بن أبي يحيى قالنا يا أسيمة رأيت عبد الله بن الزبير الإمام عبد الله بن الزبير ورأى رجلا رافعا يديه بدعوات قبل أن يفرغ من صلاته نأكي وأم الإمام عبد الله بن الزبير وكاتي عبد الله بن الزبير القوالي مونمتو أكين ومكونو قدوعكم بدوع قبل هدي منيز يعني قبل السلام فلما فرغ منها اللي فماليزي لصلاياك آل الله ابن الزبير اللي منبيه الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته انتم صلى الله عليه وسلم حقوة أكين ينوامي كنوياك فكا أماليزي صلاياك فكا بعد يا سلام طيب ها من دو موشو وهني حديثي كما الهقودة كني المعجب طيب كني هنا إسنادي ساسا كما ألفونا كونه يبانا أي فضيل ابن سليمان فضيل ابن سليمان هو النميري أبو سليمان البصري وكرودي كن يكتب الترجم وتمونه هو يبانا ابن سليمان النميري أبو سليمان البصريين دي كون كنيها لكن طيب هو يندي يبانا مونيا وصحيح وعكي طيب, طيب. اسيما مثلا قال الحافظ الحافظ ابن حجر اسيما الحافظ ابن حجر كهو سوء قال عباس الدوري هاي منينه الحافظ ابن حجر اسيما كني التهذيب التهذيب طيب تهذيب التهذيب أسيمة بن حجر رحمه الله قال عباس الدوري عن ابن معين عباس الدوري أبوكيا ابن معين يحيى بن معين معروف من هو من جهابي ذات هذا الفن جبالي نمويق يفنهين جرح التعديل أسيمة كهوصه يبوان فضيل بن سليمان ليس بثقة يبوانا ثقة سيثقة يبوانا هو كتك وقال أبو زرعة ما أبو زرعة أسامة هاي زت النقول أن الحافظ بن حجر كون كتاب جاك التهريب التهريب أسامة أبو زرعة ناي نكت كجاهبي ذا وهني فني نكتك والي يشي عصري فموجنا البخاري نا ونا لينغنيشنا الإمام البخاري تونيليمو يين أبو حاتم طيب أسامة لين الحديث خيوبانا فضل ابن سليمان حديث ذاك اللين نين ضيف طيب لين يعني فزن كتاب نعم طيب قلت اسيما سس الحافظ ابن حجر رحمه الله طيب اسيما وقال صالح ابن محمد جزره اسيما هو ابن محمد جزره قوصه يبوان منكر الحديث حديث ذكي منكر يعني pamoja na dhaif wakik popokia hajifi ku khalifu و الحديث وروى alhadith wa rawaa من اندليه ابن محمد جزره اسما روا عن موسى ابن عقبه مناكير أمي بوكيه كتوك وموسى بن عقبة حديث أبو ذقان بن مونكر. وقال الساجي ناسيم الساجي عن ابن ماعين كمبوكيه ابن معين ليس هو بشيء إن هو يسي شو شوته. وكمن أكوني سنادي استجمي كف صافو بن سليمان سي شو ليس هو بشيء ولا يكتب حديثه ولا حديث ذاك هذيندين. وقال الساجي اسمتنا الساجي وكان صدوقا ان يكون صدوق يعني هو في نفسه صدوق يعني نيمتو زساو اسمو واكي يعني سمپوتيفو نيمتو عبارهبار صدوق وعندهم مناكير ناكن مناكير طيب وصادوق نيمتو امبوكم بايكو يعني وعشاشه وحفظه ان قال انا حفظ كيا فلان قال كو وعشاشه او صدوق وني نيمتو امبوكم با اسمو يعني نمتو وديني لكن إذا أفيك طيب عنده مناكير حديثي أم بني وقال في التقريب أسمتنا ابن حجر هوي هوي الحافظ ابن حجر كوني كتابه التقريب أم بزقامه نيفوبيش وهي تهذيب التهذيب الته... تهذيب التهذيب ابن حجر ساسع كتبتي يا هو يبان له خطأ كثير أنا ما أنا ما كوسمينغ طيب، قوي فو أمي أنا وذيفو فلاني طيب، قوي فضيل ابن سليمان اللي هو كونه هني أنا يطلعه هو أنا وذيفو طيب ثلاثة أمدلي تنوكم منين واللباني كني سلسلة الحديث ضعيفة، الباني رحمه الله ميضيع فيشة ميضيع فيشة يعني حديثنا ميتاج كني حديث ضعيفة كسلسلة حديث ضعيفة. نعم, نعم. نعم. أسيما الباني رحمه الله أولا الحديث لا يثبت طيب, طيب. وأنزا حديثي هيثبت نهافا وجواواته تيواتشوكي سانا تكفتنا بهي شيء تيواتشوكي نبعذي علماء وصنة أكسكي الباني خلاص ودم الباني استكتين خلاص لا أخي بارك الله فيك. سكريسا ماذا يقول الألباني يقول بكل أمانة قوامين فوتها كرجهم بكا كنين باري كتابنا مجلدات أروده كهكشي منيهم ها سكيلزا انغ انغليا إللي مي ألباني أي تجمع منين وعلماء له تقولي سيمانين وترافقين كتوشاك طيب كيف كيهم تاكي ألباني لكن انغلهانو يتاجو سيمو ك يا خليفة وقتني حقي وكيندا كنجيا كنيشيم ولا باطل الله وإيانا سكيلزا فيزوري نعم أسئل ألباني أولا هني حديث لا يثبوت حيث طيب وتوافق رجاله فيه تساهل والثقة شو روات أو بكيزي أو روات وحديثهين أو بكيزي وحديثين كسمان يثق وات كسماهي به نتساهل هو كني ك كتكومامب كي طيب قارينه كسماهي به رجاله هيني البانيه سيمه طيب أسيما يتبين ان بينيكا اكو هن تسهل كسمه يفو كسمه watu واسناد الحديثين ووكوز واسناد الحديثين ني تساهل قال ابن من علماء يتبين لمن وقف على اسناده كنا في قادنا كنا يجريني ضعيف كما الفورنا كو يمانينا ليوك سمياكم بيه كي إسناد رحمه الله كي شاكي سيما وهذا إسناد فيه علة إسنادهيني إكنا إلا مبيني لنياك إسنادهيني إنا إلا مبيني لنياك الفضيل بن سليمان هو الفضائي بن سلام تريد تنقليكم كان من رجال الشيخين إن كانت كتكواتوا وشيخين يعني وبكيزي وشيخين الإمام البخاري هذا البخاري المسلم ومن بكيه كتبقواه يبوانا ففيه ضعف من قبل حفظه بعد أنه ضعيفه وحفظيات حفظياتي ضعيفه الامام البخاري <تصفيق> قال الذهبي في المغني الإمام الالباني منه كوء الذهابي كني المغني كنت أجل جا المغني أسمى فيه لين هو يبان فضيل بن سليمان أنا أوليني فو كني حديث ذاكي سيثيق سمتو سوا سوا أنا أوليني فو طيب وفي وقال الحافظ في التقريب الحافظ بن حجر بن التقريب كتاب تقريب التقريب أسمه صدوق له خطأ كثير صدوق لكن أنا ما سمين جي طيب والعلا الأخرى علا يبيلي إلى يبيلك اسنادي يا لحديثهني شيخ الطبراني باراني قال بقوله كلامه سليمان بن الحسن العطار هو شيخ لك الطبراني باراني ونحني حديثي أبوكم بتوبرانا من بوكيه القصير ما حدثنا سليمان بن الحسن العطار هو سليمان بن الحسن العطار ابن الحسن العطار لا يدرى حاله هذا اللي كان خلياكي مجهول الحال مجهول الحال حديث لا يحتج به بل يتوقف عن الرواية عنه وأترى هون بوكيه وكو, وكو. تقيمي حديث ياكي كيفو؟ بما جن عيل الإيوك يسفضل ابن سليمان ونضعيف وحفظي بي يكون ضعيف إلا نجينا شيخ لك طبراني حدو ليكان حل مجهول مجهول الحال ناني نا إلّا ميكون معلّم زكوت يا حديثك وقولي حديثي هاي سليحك وتليه هوجاك وكيفك ونامتو كتكروات كت مجهول الحال حل ياك هاي مجهول طيب. ولم يروي له الطبراني في الأوسط التبراني حكو بوكيا كتوكوهي شيخهي كتك ولكن ونكهنين المعجم الكبير كما لكواليزية أميتو حديثين أما كتوك المعجم الأوسط حكو بوكياهي وانا اسبكوكوهي حديثين لتو فهو من شيوخه المغمورين كما مشيخي المغمورين يعني غير المشهورين سكت مشيخي مشهورين يعني المجهولين وسيجل كأنه طيب, طيب. عسى من البني ولم أجده ترجمة سكوبات الترجمة يا كاب ساهو يبان هذا من يبي تروحون الترجمة ياك تترجمي في بحديثك فتمت هالجليكان كيا سيجل ولا في بلغة القاصي والداني في ترجم شيوخ الطبراني بيكون الكتاب خاصة أحمد الأنصاري رحمه الله أكيد بلغة القاصي والداني في ترجم شيوخ الطبراني داني أمي فنيا ترجمة ميلز يوم الشيخ الطبراني وات هو يبغى لبيه حكم داني حكونا وشيخ أما هو من كتاب مجمع الزوائد أنا بسأمة هو رجاله ثقات أسمع كثيرا ما يعض النظر عن شيوخ الطبراني سانة إيو فنجماشو كم هو أنجيلي طيب إيو رجاله رجال الصحيح رجاله رجال الثقات رجاله رجال الصحيح وهكذا كما طيب لكن الشيخ مشيخ وطبراني ها طيب ويقول كما هنا ما كسمه رجاله ثقات فما هو رجاله ثقات او كسيما رجاله رجال الصحيح يعني رجاله ني كاتكوا وبوكيزه والامام البخاري لكن لا لك خشغازه اسما هيل كوانيني لكشنك هذا هو تساهل عرف به نتساهل أجل كانوناي والهيثم هنا مشيخ الشيوخ وطبراني هو حسيمة نكتك مشيوخ البخاري يعني ما بوكيزي وبخاري طيب واللي بوكيليو حجف زونا الإمام البخاري كوانيني نتساهل في فينبغي تنبه لهذا يتقدر تنبه ساني فسابقاني. طبراني نأنزل مشيخ واكي كلكم كو مشيخ بخاري بلا شك نواتشيني ودراجة لتشيني ومياك إليو تشليو هاو يزيكو إن كيكو إن مشيخ وبخاري. بخاري بخاري ميتان طيب بارك الله فيك مشيخ التبراني ودراجة لتشيني سيوا دراجة مشيخ بخاري نعم أسلم ال... كيف هو المهم هاكم أنه ب... ب... الباني يميش وهايو بارك الله فيكم إخوة إن بينيك كوا الحديث ضعيف لا يثبت ضعيف يثبت كعلل به زينون زي شيخ وطبراني مجهول نفضيل ابن سليمان ضعيف في الحفظ طيب حفظ يعني اخطاء له اخطاء كثيره نعم توجد له يا بونا الملابس نين دي يكلم كل من يبدع فتقول تتي بدع هو يزبط دليل صحيح يتتي بدع لان البدعه يخالف الدين اصلا lan albid'a yukhālif ash-sharī'a illā taramka bid'a niyuzuka ambo kwamba hakutoremka na wahi ama wahi wa Qur'an wala wahi wa sunna vipi itapata dalili kwenye wahi wa Qur'ani na sunna wa kuitetia bidaiyo hubidi utumie dari'a dalil zilizokuwa dhaifu au ambo kwamba ni mbovu zilizotungwa hasa paibu twende na maana yake huyo ni mulemonbes lakini pengine mtu atasema kwa nini kwa jamaa kwa nini uko pamoja naam dua ya jamaa inasiri ndugu zangu wa islam صلى الله عليه وسلم أنا سيما ما يجتمع قوم فيدعو بعضهم أو مجتمع قوم فدعا بعضهم وأما نسائرهم إلا أجابهم الله هو ديكو سنكوات بأذياء وكاومب ونجين وكيتكيامين اسبق من يزمونه سبحانه وتعالى هو تقبلية حديثي مبكيونا ناني نا الإمام الطبراني كتوكك حبيب بن مسلم الفهري أنا سيما الإمام الهيثمي katika majmaa zawaid rijaluhu rijalus sahih Walupokea hadithi hii ni watu kwamba wanapokea hadithi nini au wanapokezi wa al bukhari katika sahihih ya naam ikhwa hapo yake kutaka sasa kuelezea yani amganisha kipande na kipande kifungo huku na kifungo kule paib wala huwezi kupata dalili wala hata hizi dalili ambazo kwamba Ni dhaifa na zizitumia piya Hazi tagimei wala hazdole hoja Yahini uradi waki wa shada la ila ila Allah Kulitwa kwa jamaa Au uradiwa wotu litwa kwa jamaa Bada sala za farazi Au sala nyinginezo Kwa watu kwa sauti moja Kwa hivyo ni talfi Kata kipanda hiji kiumgana hiji Taib Lakini ipamoja na hivyo piya Tusema Hapo amitaja Kutaka kuthibitisha Dua ya jamaa Watu kusema kwa jamaa kwa sauti moja ها واتشهد الله إله إلا الله كم لي فقني مسكتين يطلعوا طيب أتاج حديثي ها إلى نسبيشكم تومي صلى الله عليه وسلم قوم بنو سلمة سما ما يجتمع قوم فيدعو بعضهم ها كشاك سما أو مجتمعين ينشاك أو مجتمع قوم فدعى بعضهم أو أما نسائرهم إلا أجابهم الله ها قساني كيواتو وقوم ببادياونا نجين وقاوا كسيما آميني اسفتو الله واجيبوه أكسيما حديثي هنا طبراني في لفيني طبراني كتوكككو حبيب بن مسلم الفهري كويني حديثي من صحابي الناني نحبيب بن مسلم الفهري كيشا كسيما كوكو الهيثم أسيما كني مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح طيب حديثي هنا كما أكسيما طبراني كني المعجم الكبير طبراني مي باكيا يعني طبراني لكن يعني كني المعجم الكبير أسمى حدثنا بشر ابن موسى أمي تحدثية هو بشر ابن موسى قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ أسماه بشر ابن موسى أمي تحدثية أبو عبد الرحمن المقرئ طيب أبو عبد الرحمن المقرئ أسمى حدثنا ابن اللهيعه وكلامها فقلنا ابن اللهيعه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 أنه أمر على جيش أليمريشك أمير وجيش فلان كوني كوني كوني فدبر الدروب فلما لقي العدو قال للناس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن سائرهم إلا أجابهم الله Kwa za tle njieza kuenda kwenye zesehemu Kukitia njieza majbalini na nini Paka kufika Alipo kutana na aduhi sasa a sema kuwa nimimsikia mtu mizu wa sallam Aka hawakutani watu Gurupu la watu Wakaomba bazi yao Na bazi yao wakaitikia amini Spokuwa Allahu wajibu Kisha hakaomba dua Paka bwisho maelezo Naam Kwenye hini hajidi kama alfusema yeko kuwa Alheitami asema kuwa rijal rijal As-sahim Hapa kareka kueleza Kuna jambo muhimu sana Tumuil tuelewe kwa, kwa huyubwana arudi tena kwenye telbisi zake. Hapa al-Haythami Rahimahullah Pamoja kuwa hinii mutasahili kwa, mutasahil kwa pandehunu Wa kuwanasibisha ruwatu Kwa nikatika ruwatu sahih Na kuwa pati ruat, Pamoja na hilo Lakini huyubwana hapa kamzidishi ya zaidi Kwa nini kwa sababu manenu ya al-Haythami Rudi kwenye majmau zawain Utakuta asema ninii baada hinii hadith Asema warijaluhu Rijaluhu sahih غير ابن لهيعة اسفقوه ابن لهيعة اللي يتاجه كن يسنادن كقبموا أنا منافوزي وابنه بيرا أنا ابنه طيب ابن لهيعة سكت كرجال الصحيح يمونيه الهيتم عم عمين فو غير ابن لهيعة وهو حسن الفديد لكنه يبانا حكو غير ابن لهيعة أسمى ورجاله رجال الصحيح. اصحي و هايتامي اسمعي هنا و كسامه هنا الله ايه هايتامي كوكو الله ايه هايتامي رجاله صحيح هو ابن لاهي عامه تمسكي يا الهيثمي. هايتامي زيادة ايه مينجزيه و يبون هايتامي بوخمبر او بوخو ايه موندوشي ايه مانويه هايتامي ايه ايه Amiondosha laala pengine kuondosha ni kwa uoga kwa kuwa Ibn Lahiya amitajwa ni dhaifu isije kwa kumbe hadithi ni dhaifu kupitia kwa Ibn Lahiya acha basi tuisii taje haya maneno ya Al-Haithami tukomeke kwenye nini rejalu hu rejalu sahih خلاص ni niwapokee wa sahih al-Bukhari pengine nikitaje kwa kuwa Ibn Lahiya anasema Al-Haithami anasema ispoku Ibn Lahiya si katika rejalu sahih isije kfahamika ikafahamika kwa kwa ni hadithi dhaifu kwa sababu ibn Lahia ni dhaif na hiyo. Na yuko katika ujinga. Hono ni katika ujinga na kutofahamu. Taib, kwa nini ni katika ujinga? Kwa sababu ibn Lahia ingawa ni dhaif lakini hadithi yake inapopokewa kutoka kwake kupitia kwa al-Abadila, al-Abadila wanani wale kupitia kwao utakuja utakuja kuwataja hapo kwenye maneno ya Ibn Hibban utaona. Wakitaja kutoka kupitia kwao huwa ni thika هو يقول لك طيب هذا هو يقول لك ان هذا هو يقول لك ان هذا هو يقول لك ان هذا هو يقول لك ان هو يقول لك ان هذا هو يقول لك ان هذا هو يقول لك ان هذا هو الله لك ان هذا هو يقول لك ان هذا هو يقول لك ان هو رواية ابن لاهيعه هو نثقة كون رواية هي، إن هو نضعيف ابن لاهيعه. طيب، سكلي ابن حبان كوفن كل أوازيه لجامبو، كونه شو جيني هو يبانه، على كل حال، عسى ابن حبان رحمه الله. مولد ابن لاهيعه سنة ستين وتسعين. كزلي هو سنة ومات سنة أربع وسبعين ومائة نالك فماك ميموجة ميموجة نا سبيني ننن عندنا ابن حبان رحمه الله أسمى وكان صالحا يعني ابن لهي علي قوم متماما ولكنه يدلس عن الضعفاء لكن إيه هو فني كوبتي اكو يعني فاني تدليس تدليس تدليس حديثي وفاني تدليس و ضعفاء تدليس كنوعان الا يكون ابن الله ثم احترقت كتبه بالجوميكا يعني هي اللي كوا طيب اكتegemea كتابو كتابو يake بالجومهكا اسما فايو بعديake كان بي هو قال كوا كمان كوا حفظيا كم تقي مفتاح بفتاح بفنابو شوميكا هو خلاص وذاك تمارينك إذا آلاف بعدها و أكيدا كحديثية كوحفظيا كهوكسيه كوكسيه طيب المهم أسمى ثم احترقت كتبه وكان أصحابنا يقولون نحن نبتاه و يمانين بحبان بس و أو, أو علماء توت والكوا و كسمى من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة والله والاسكيزي والwale واليوسكيا kutoka kwake kabla ya kuchomeka vitabu وعبد الله ابن يزيد المقرئ منيو اللي هو كوني هني سنادي هو ابن الله عني سنادي هني ابو نيتو ابو عبد عبد الله ابن يزيد المقرئ نو الله ابن مسلمة تلقى النبي ها ونن صحيح واو مسكي واو مبكي زيا قت الله عني صحيح قنيني tabla yakuchome katika vitabu vyake na wengineambia kwa kuwa kama Abdullah ibn Mubarak na wengine Abdullah ibn Waba walikuwa wakifanya tatabbu riwaya zake hawakuwa kispokea hivi hivi tu wakifuata kuziangalia zile zinazo sahihi katika riwaya riwaya zake kwa hivyo mapokezi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 طيب هو يبان أمن رو منين يبنوا يا ابن الهيثم كل مجمع الزوايد أسم الرجال رجال الصحيح غير ابن اللهيعلا اسمك هو ابن اللهيعلا هو يبان من روه له ليفا ليزفهميك قو هو الهيثم أمانيشم بكر ابن اللهيعلا كتر وصحيح البخاري طيب بعدك بين شهيل بي يسيجك فهميك وصيتك يزوف في الشهاديث ها بقوقتيك وهو يبان ابن اللهيعلا إن جواني ضعيف لكن ها بابو أبو عبد الرحمن المقرئ أم بيكون بجنا لكن عبد الله بن يزيد أم بيكون بعلماء وممتاز وهو يبانا نيميون موالي وأنا ببكي الله Kwa evo hadithi hapa haitiwi illa kupitia kwa huya Ab Ab Ab Ab Abdullah ibn Lahia. La, isi jika fahamika hiwo. Tu hapa ni kubainisha domana tuka eleze hapa kwa Abdullah ibn Lahia na yama eleze ibn Hibani. Muhimu ni kwa kuwa huyubana al-mimkhini al-haitha maneno ya muhimu. Ambo kwamba maneno aliyo kipanda chukinuku ki tafahamika vibaya ispukua ya maneno yubakia. قصيما يقول هيثمي أسماء رجاله رجال الصحيح وكما حب اتفهمك الهيثمي قصوديا رجال وإسناديات إسحق بن اللهيع وكت لا سما قصوديا الهيثمي الهيثمي بينيشة أسماء غير ابن اللهيع إذا كفونا مكروا هو بن اللهيع سكتر رجال الصحيح ويفو كأمان كريمه لزيمان قوة أتاجي رجال اللهيع كنيشة وقصي فهو منيفو وهو لكن حديث هذا في كمل فتقول إذا نقطهيني يا ابن الله علاء. هي كضعف كني حديثي. كبيتي أعود بسكيل إذا بزوري. دو بانك قام بيها وكألامة قناني ابنه بيرا. ابنه ابنه بيرا. نس نسيمها بسكيل لكن الحديث ضعيف من جهة الانقطاع. حديثي ضعيف كو, كو, كو, كو كنا انقطاع كنا ككتيكا كني إسنادي كنا كي بند نيجو إذا كنتم تواصلوا وهكذا. كيف إلا يكذو فيش الحديث بلي علماء هنا أصول, أصول الحديث. طيب نهي علمني إيه بوها ب؟ كنا إنقطاع كنا هو ابنه بيرة أبي قامبا ابن لهي ع أمبوكي ابنه بيرة ن ابنه بيرة أمبوكي حبيب بن وسلمة. ابنه هو حكم ديريكي حبيب ابن مسلمة أتمنبكيه ذيبي ابنه بيرا حكم ديريكي حبيب ابن مسلمة رضي الله عنه أتمنبكيه ذيبي حبيب ابن مسلمة كنا معنا كنا متوه ابنه بيرا مبكيه كوكي كبيتيك هو يوم متوه حبيب ابن مسلمة هاي ساسا ها بنكني انقطاع طيب كيف قيبرني إلا إسناد نعم دهني إلا كذوف في شيء إسناد سك نزا كوكبينش زي ده عسيمه الألباني رحمه الله كني الضعيف كني سلسله الحديث الضعيف طيب عسيمه حديث هين ضعيف ام كسمين حديث حديثني ضعيف كني كيشا الالباني رحمه الله بعدك تجاهل وكانو كلام هيثم يليه يتغوليه يتغوليه كيعليه بعدك كنك كلام هيثم اسما قلت و ابن لهيه الهيثم لقب اسما الا ابن لهيه في كتابه الصحيح طيب كشاك اسما و هو حسن الحديث البني شزايدي هاقا افهم كيكو ابن لاهيع انغاو نو ضيفو االيفهم شايلو اسما كوكو و هو ثيقا بل هو ثيقا يعني ابن لاهيع في روايه العبادلى كم تفوتون ولو كوينازا في مانين ابن حبان نثيقا كتكاري وياما بكزيا العبادلى و لو اني ما كنت اقياه و نثيقا ناني عبد الله ابن واب عبد الله ابن المبارك عبد الله ابن يزيد المقري ابوكمديو هو يمポケزي هبا ابو عبد الرحمن المقري نو عبد الله ابن مسلمه القانبي طيب نعم هاو ونني وكيمポケ ابن هبيره ابن, ابن, ابن لهيعه هو ني طيب نها بالبنيي اسما ان عبد الرحمن المقري ابوكمديو لكن عبد الله ابن يزيد ناي اندو يمポケ لهيعه هابا. طيب waifa ibn lahi'a hapa ingawa yeye سكتك katika rijal البخاري sahih al-bukhari badaku ni isnadihini ibn al-ayha ibn lahi'a wani hali hini ni thiqa kwa yapokewa huyu bwana tayeb بشر بن موسى بشر بن موسى لكن يي ها كان يكون يتهديد هم قد لكنني ثقه بها هو ثقه وثقه الدار الخطني والخطيب الدار الخطني الخطيب ومي هو يوناني بشر بن موسى والذهبي يبيا الذهبي كن يسير علامه سمني ثقه نعم ها سادفع وليزي كن يئلا ستيك وفي الالباني رحمه وسماع وابنه بيره اسمه عبد الله أبو هبير اسمي لك أيتو عبد الله وفيني عبد الله ابن هبير نكون يا ياكني أبو هبير وهو وإن كان ثقة إن كان ثقة فإنه لم يدرك حبيب ابن مسلمه نثقه ابن هبير لكني حكو حبيب ابن مسلمه طيب فإنه ولد سنة واحد وأبراربعين سنة الجماعة أمي زليو ومكهو من, من موجنا أربين لأولبو وبعده بسنة مات ابن مسلمة Baha daje hapu kwa mwaka mwaja, yani mwaka wa alikufa Habibu ibn Maslama. Ha, kwa hivu Habibu ibn Maslama alikufa, ibn Hubera, anamiaka mingapi. Ana moja tu, huwaje mpoki habib akutane nae, arawi kwaki. Kumaniisha kwa kuna mtu, au zaidi ya mtu, yani watu pengine. Katika hii, kwa kuna hakuna, kuna kipanda kimipotea hapa, kutoka baina ibn Hubera na baina Habibu ibn Maslama. taib كنا انقطاع نعم, نعم. ويبغى سما البان رحمه الله فالإسناد موقتيع كيف إسناد موقتيع فلا عله وسببه هو فلا عله هو إندا لذلك وسببهين كوكو كن إن سكت عنه الحاكم والذهبي أمين يا مزيه ها كوي الحاكم ها كوي تاج كوي صحيح يا أمين يا ذهبي أمين يا مزيه هو إندا والله أعلم كوكو هين قطاع ويقول المهم ابو مشمال الالباني رحمه الله المهم نقوى حديثي نضعيف لا تقوم به الحجه ايس ما من حجه بسيق حديثهيني الو يتاجر ووانه وسبابكنا الا طيب نعم نابيتك فرضيا مثلا لو بنجيني اتصحي خلاص يلو الشتنغولية شثبوته لكو حديث سي صحيح كنا انقطاع نا انقطاع نميوني معلة زا فيش حديث بيلي يا امام وفنهيني فني وصول الحديث نعين لا فيش حديث نكتك أنواع زا حديث الضعيفة الحديث المنقطع طيب لكني لو تطرفية، لو لاو لو إيه، لاو إنجليكواني صحيح شئني حديثي. كنهج إيه هاي أنا ويا تك هو يبانكواني هني. لا يفهم منه اتحاد الأصوات. هاي فهميكي ونيهني حديثك قوة صوت وهم بحماجة. ووو وهم بشهد الله إنا هلا الله تاغفر الله نسألوك الجنة ونعوذ بك من النار. وهم بحماجة كذا هكون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 هاو لكوفيتاني الله يهديك وعالكوفيتاني ويطول يهودي يا هيردو جهيني ويليتوكوفا موديا قصوتي موديا بادر صلازه فراغي بعد مزرماني تاخس وكتير دلوته ونيوكوفيتاني طيب في تخصيص نهيكو نشاتل بس زاكي ويبانه طيب والله المستعان نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم كوني نعم نعم لكني نمي نعم ionelea tuifanye sauti tatu kwa sababu ni maelezo yatakakuelezo kwa akina na kwa utulivu ili watu wafahamu vizuri wafunguke mabongo yao wasiwe wakidanganywa na mfano <tinyate> wa wadanganyifu kama huyu bwana taib kwa hivyo tutakoomia hata biidni la wa taala tumomba Allah azza wa jal yenye kutunufaisha نا تنفيسك وإيمو اليوتوب هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تتناول زكي بانقلي صوتية تتبين من الله تبارك وتعالى لبانق الجبكي يا هيوك لبيك